السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه اعبدوا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لننبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده ان عليهم مأصدا بعمل ممدده نعم هي سوره ده سوره ييتويا له ان شاء الله تفكيري كويس اه انت صليت العصر نعم هي سوره سوره الهمزه من مكيه ان makia zilizoteremka makkah na hii sura imekuja kukanya tabia fulani ambazo tabia zenye zatokana na maradhi ya qalbi maradhi ya moyo moyo wa mwanadamu ni kiumbe ajabu jida mwili una na moyo wa mwanadamu una maradhi yake na maradhi ya moyo ni mazishi na ni hatari kuliko maradhi ya mwili sasa hii sura imekuja kutukana hizi tabia ambazo tabia zenyewe chanzo chake ni maradhi ya mtu akiwa ni maridhul qalbi ndio huugua tabia hizo ugonjwa huu وليو بلا شك ان في كتابه سور اللي بيبدا آداب المعاملات نمناقو عمليانا ونزك لذلك علماء اسما من مقاصد السوره اتي هذه السوره وعيد شديد هذه السوره وعيد شديد لمتمه ومكالي سنه و난ي للذين يسخرون بالمؤمنين اصروا ان يجيء كوكمياء ذيكال wale ambao kama tabia yao ni kuwafanyia shere kuwafanyia suhriya wa umini ahli al-iman bil ishara kuwafanyia ili tabia mbili nimekataza kwenye iswara sokhriya binnas sawaa bil fi'l au bil ishara au bil qawl wa yatakathathuruna bid dunya na tabia zao baada hapo kaz yao ni takakur bid dunya nyongeza tu idi tabia nyingine tabia ya kwanza ni hiyo nikuja kuonyesha tabia gani Sukhuri ya bilmu'minin wa fanya kikitendo yani, au kiishara e macho dhali. zote shere na tabia nyingine ni nini vile vile Allah ametuonyesha kwenye sura uko shughulika sadhotte umri wako wewe ni dunia masaya yako yote wewe kila kwa kazi kazi tukazi eh pale na akhera uko umrako mzima sadhotte uko ni kazi tu la gawanya yani sio sadhotte hamuko ad-dunia majumu na mali na kaza na kaza tabia mbili na natija yake ni kuonesha mtu ni mgonjwa moyo hauko hai umeanza kufanya maradhi yule moyo sasa moyo ukifanya maradhi moyo ukifanya maradhi kubidi ufanye nini etokio tabia hizi eh ila ala alannas kibr binas eh sukhriya sasa ni maradhi alqulub hizi sura allah subhanahu wa ta'ala amechemia tena kwa ukali طيب imesemekana hii sura imeshuka kwa koshiku wa Quraysh mtaja bin Khalaf na wenzake Umeya eh na wenzake walikuwa akiwafanyia shere wa umini eh ukiwafanyia stidae Mtume na wale waumini pamoja naye mpaka akafika kiwango wakaa wanasema yeye saa zote saa ni ضعاف الناس كان الرسول اجلس مع सुहेय الرومي وبلال رضي الله عنه وغيره وسلمان وقال يا كازي yake ni kukana ajim mbona akai na arab eh Allah sana taala akamkanya kushughulika naye akamwambia wala tuti man aghfalna qalbu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu kallek wewe kana how how dhafa how wanyonge ndolo kuamini sio how mabwana jamaa zaku mbona waamini kama allah kamkataza kuati kana is ni kukana ni romi huyo ni farisi huyo اسماء الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزه لمزه ويل لكل همزه لمزه ويل نيكلمه عذاب معناه عذاب وهلاك عذاب القال يعني وطانغاميا انا يعذبه عذاب القال في maana yake nini adhabun wa halakun lahum adhabun wa halakun lahum Wohi aya hapa imeshuka kwa sababu ya hawakufaru quraish walikuwa kimfanya si dhame tumsalsala na wala luamini lakini ulama wa tafsir wasema di sura si kha hata kama sababu sura ni aan ya mwenyea mwingine yote mwenye tabia hii hii kama ile wala fanya wala eh kwa haituliani maana hii surati imewalenga wale la kila mwenye tabia hii eh hii sura itamkusanya na itakoe imemkanya kwa hiyo allah kianza tu anza na wei tu lahizoni eh kalima alianza kwanza kutanguliza adhabu kuonesha ni kabair hizo zinofuata nini ni min kabairidhunub endo alama moja kuonesha ملا مني كبيره يا كيكيموا كوكو قالي نمنان واضح طيب ويلا لكل همزه في اللمزه كل من هي طبيعه hi ambaye kwamba kazi yake ni alhamzu walamzu huyo mwenye tabia hizi mbili ameekewa adabu kali isimaana alhumaza alhamzu fi lugha ني الله والعصر الهمز في اللغه نضغط والعصر نكبانا كيتو نككموا كيتو همس في اللغه ضغطته kana kwamba maana yake siku zote maana lugha huwa ina alaka ina munasaba na maana ya ya kwamba pale unapomfanyia shere yule mtu jioni duni mbele maana yake alhamzu nayo اللمز في اللغه هو العيب هو العيب نكوت aibu كيتو كيتو كيتيايبو سمى اللمز يعني عد عد نتا انا ككيتيايبو كيتو كوين اللمز همز لمز اسما العيب في الشيء bi uslubin khafif kwa njia ya khafif khafif sinjia nguzi kama hamza eh tulaahidhuna hamsun sama ni nguvu eh na ni bil ni share kwa mkono kwa sababu mkono ni kinaya nguvu sio na lamz ilipokuwa ni hafifu wakasema ni ni na ya ni na Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa minhum man yulmizuka fi sadaqat. Sikilana. Alqumtum tusallamu wa tu'liyana ghanima yawma hanein. Alfat ghanima nyingi sana. Akawa na kuna baadhi يعني الكلام بصوت خفي كالاشاره في الجلسه فوسلوب يوتو مو خفيف و ييتو المز فكانوا يلمزون النبي وانا اتوبي ناسিসি مونا حطيهوا فناليده قرسي يا لكن كانوا يتكلمون بصوت خفي يعني ما نلمزوا في الصدخات ان منها رب واضح طيب ساس الله انيبسمه ويلون عذاب قالي او ما انغميوا لكل همزه لمزه اش معناها يا قال ابو العاليه الرياح رحمه الله اسم ابو العاليه رحمه الله هو من كبار التابعين الهمز الهمز في الوجه يكون يئس ا نكتي عيب عصوو منتو مدونغا كمپي جا كوسف كام باسوا كفاني لوت المهم كتي عيب عص لو حمز واللمز واللمز هذا طعن ها هذا لم لان في خلق واضح زي كما يقول دونغه وسواكه بالفم يعني دو kwa هما ظالم kwamba azipendezi kwa mdomo وقال مجاهد مجاهدناي سمين الهمز باليد ni انكمتي عيبو mtu kwa mkono kampiga ukampasua kamkata kiungo yendo hamz. بجه uso bilyad wal lamzu bil lisan mujahid yasma lamz nikutam ammtu lakini kaulini hukm ghusla lakini ukamjurui kwa nif kaulini toto lahidun tafsir zata hizi zinakwenda kwamba hamz ni nguvu na lamzu بن عباس اس سما اسकिलेザ معناتাকি amefasiri tafsiri a abdullah ibn abbas assema huma zaluma za manaki nini humul mashauna bin namima hala za tuluma islo kali yetu kazi yetu nahi thanks kuhusu naye moto tu umesema la usakat hata kama amesema kweli mtu yaghdab hali hasira akatoa kalima kuhusu sasa kwa nini hatuna kuna maneno si kunukuliwa. hatta kama mtu bashar ghadib okaona mshiko na hali dhafa lakatamka maneno mayalika mtokea yakini sasa unapotukua ukanuku ukambea fulani qala fika shani hada haa hapo furqa khalas yule akisikia ah anasema mimi hivo na pengineana usiano na muamala na kazini au kadha fatufsid deenam haa hii tabia mbaya la kila nani utamwangalia hata mwalimu wako ni bashar aenza kukasirika takunuzamaneno makali wewe nuku yale ama kwenye hali yake ya ya sawa sawa ukiona amekasirika usinuku maana si nabi hali hasira hali ya furaha wewe nuku kuna shida maana ni wahed wazi heni tutakuwa lakini tu kinuku maneno binamima baa kwamba taleta fitna ma al بين sema mbele al mfarriquna bainal ahibba wenye kunukuu maneno wenye kutenganisha wanaopendana mawili wenye kunukuu maneno ambao maneno yale yanokuu yatatenganisha baina yao wewe ushajua mimi nina yaqeen nikimwambia huyu amesema kuhuswekana hawa watatengana tu na yaqeen وشالهون اللي نينو اللي تالته مفسدا اسكت اكذن. نفسك ها حتى لا تفسد بين الاثنين الا صف ما نوع بين مومن ام نكه او متنا ومزكي الباغونا اكبر العيب whene kutefuta aibu kubwa za watu akitoa ha wana nani homa zati lo mazahia ndo maana tafsir abdullah bin abbas kwa hivyo ambao kwamba nani mwenyewe yetenganisha baina wili kutefuta uyubu nnasana dhaibu kubwa mtu mpitikiwa akafanya aibu fulani tanshurant sikia kadha kiye mfanya kadha malai eh ma ya heita kwa sasa tutaingia kwenye aya wadhi liana anta اذا nqalta hadha alaib tuibuh sio ukinukuu ila aibu takwa wamti idhara ule kwa watu wahadha huwa alamz kaso taingia to kwenye aya wailon liku huma zati lumaza al mufsar nafseho ya uyu stahiamin ndio ndo kano nini wailu liku huma zati ikaja waidi vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi sahihi kadhaa ameeleza waidi pia na makemeo ya tabia hizi eh tabia hizi tutataja hadithi moja au mbili hadithi ya kwanza asema mtume alaihi salatu wasalam katika hadithi taraf yake jumla moja katika hadithi asema bihasbi ri'in minashr an كني حديث بحسب المرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم يتوشى يتوشىكم انتكم انتو وشاري ان انتمو من ذك مسلم احتقار ايه احتقار الناس تنقصهم وترى ان نفسك انت اعلى منه يعني لو من احتقار يعني ازدراءه jirao kama ono mwanzo ni duni na wewe ndio al-kamil eh bila shaka hii sifa nzuri kwa mtume sana sallallahu alaihi wasallam asema hiyetosha kwamba hu ni mtu wa shari fahama kimea na حديثي عائشه رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم سكوماه عائشه alfitikiwa radhiyallahu anha kazungumza ya maneno kuhusu mke mwanzake akamwambia mtume صلى الله عليه وسلم da taum siko moja hasbuka min safia kala wa kala wa akashiria kwa mkono wake hivi amemtuso sallamii يعني naenda johami sio biliad yani rawi asematani qasira taani akusudia kwamba ah kifupi kile fupi yani isi tifuk na nimref au kada eh hatokea عادي utokea baina ya sasa akateleza radhi allah hapa سوف يعني, يعني كيف وفي نفس كما هي فضلني سيوه هسه في شخصيته يعني في خلقه طيب قال اللهم صل على اكمكياء مكيواكي كممبيه حتى كما امبند هنا كما كم هابو ساسا ومبيتيكيوا سيوه توسوسلام كان يغضب لله ما يجامل في المنكره هذا كما كيبند ذاك اللي دتمبيه اكامبيه wa bi Allahu anha laqad kalimatan law muzijat bima albahar lamazijat ko uzito asrudie tena kamkemea kwa nguvu ile surudia tena tabia hii akamambia Aisha radhi Allahu anha kalima hiyo kalima yako lao itaingizwa kwa ingeathiri bahari ikawa ingia siri bahari ika ikawa bahari katoka kwenye landa yake ya chumvi nzito sizito amimpigia mfano hata yatasawara atasawara kwamba hii ni adhim inda ni kusema kifupi hao unapotoa tango kwa cha ترنيه بالصفه ترنيه بكذا لا شك كلام خطير جدا يبقى كل امرؤ لازم اا يمضابط حتى كثريك يا شيخ انت محاسب انت مكلف وانا لكن جرب كجذيريا طيب بعد الايه هي الله سبحانه وتعالى تنبيه الذي جمع مالا وعدده ها هو وهو قال بعضي او نقطعني وقت na kudharao watu na kujiona wao wako hivyo na kutia aibu wenzao eh kazi yao sifa yao ya pili ni nini jamaa wa sifa yao ya tatu kwanza ni hamz, ya pili ni lamz ya tatu ni hii kazi yao nini ambao kwamba kazi yao ni nini ni kukusanya mali yajma kisha ingapi lowe mingi ngapi umetoka ngapi ingapi kisha ni kuhesabu baada ya eh, yani, kukusanya baada ya kukusanya ile kazi kumbe kuna nafasa time ya kuhesabu tu eh unaraka upotee hivyo eh hey, ukusanya kisha uh, asubuhi mpaka jioni ukusanya usiku kuchawi sabu فسا هذا صفه yao الذي جمع مالا و نوكساني مالا مالي وعدده يعني كرر عده فزوتي و طيب كنين الله ميوصفه هاكو صفه هي kia كنا علاقه غاني بين صفه حمزه و المال ايكو الذي يحب الدنيا ويجمع المال yuye binafsi mara nyingi siseme wote mara nyingi mara nyingi na hamu yake ni kukusanya mali tu mara nyingi ushingiwa na kitu kwenye nafsi sasa mkubwa au umekamilika sayafkharu sasa binafsi baada yake na yule kana kwamba waona we umetoka tabaka hile tabaka والله غير واضح لو ما همز همز انا كون كنا علاقه بين همز واللام بسبب هذه الصفه الذي جار يولا نمت اعيب ثم ذلك هل مو يجب نفسه عنده كبر هنا لو ما وبالتالي ما يفطك ما الذي سبب هذا جمعه لما هو اراء النسري عنده انه كذا حتى قرون يسميها كيتو يعني اللي يملك قرون يسميها ماوتث على علم عند الفونا ينجيه اىpكا هنا حساب وممكن يميوا kini fadhala kubusha nae lauti to من عندي limala lina muajab binafse uno hadari wangu bana mambo ya mimi na kwa nini mimi kosefu akili kama nyinyi bana pana mimi na hebra na akili kwenye uchuma ndio maana يعده مره بعد مره اهتي لماره ويفونغو كيسوندو حساب كيشا يفونغوكا كاكا كاداي اي مري كانغالي تاني اه ترى ياكي نيوو دو معناها يعدد ايه يعده مره بعد مره ويصابه يلمالي ياكي مره بعد مره يفاني حساب ويتلذذ بالعد ده انا نسكي تام كل حساب زيدي كسكي راحه يندو معناها الايه حياتك اي زكاه اي مال ولا صدقه ولا ينفع اخوانه المسلمين ولا حوانفايش وينزك فقراء المسلمين لا يراكن حسابك كويس حسابك كويس واضح حين تبيه الله لك ماء وسببهك فاي حسابه مشو هتفوت عمرك واقو ميمو مفقيهههه وعنده واضح طيب نا ماناجام عايش هو يزكلا زي الناس دي اخ kwa nale mali tayakuwa mingi utaweza kuyalayo uta kula yako pale pale na uazitumia zaidi kiwango chako yanwi wale wenye mali haya mali yangu basi yote kidogo wako eh kama sa'd ana mali usini ا قام ميمي بس nimetoa hii mali yangu yote sadaqatan lillah wa la rasul eh akamba la yasa kafi thuluth au thuluth kathir eh akamba innaka an tada'a warasataka aghnia afdal min an tada'ahum 'alatan yatakaffahu an nas akamlekeza namna ya kunufaisha pia wenzake tawakaraba siseme mtu kuchuma mali na mali yake ngapi ni makosa la sizungumzii hali hiyo nazungumzia ile ile mwingia mtu kwenye damu daiman eh hapo ndo tunayemzungumzia wa ila huambia tu ukikusanya mali tu hatuko huko tuko kwenye alladhi yu'iddu marra ba'da marra ba'da tunayemzungumzia ambaye na yale na saa zote bilhisab kwa sababu dunia yake kuna kupoteza umri ndo maana sharia ikakataza mambo hayo izalika hiyo tabia mtu akiendelea nayo ataendelea nayo mwisho ataingia kwenye ile laana aliyowapiza mtume s.a.w akasema ta'isa abdud-dinar wa ta'isa abud-dirham ameangamia mtu huyo nani abdud-dinar kuna mtu aitwa abdud-dinar tu abdullah lakini kwa nini udhifa almal alayhi lesh likathara ta'alluqihi amefungamana nayo mpaka huitwa mja wa mali baada ya kuita mja wa Allah as-sami'u al-basir na nar na jana hii inaonyesha taaluko yake na kile kiko kwamba ametanguliza mbele wazi na dhisa hizi nyingi اتومي بخير ونجي انسمع هذا الدرهم الذي وقع بيدي اي كيجي مكنوو مكي هذا روحي هذا صلاتي وهذا صيامي وهذا زكاتي وهذا عيشي وهذا قرة عيني ايش سويتي هذا هو يامبيه الى بيل سبحان الله فايامبيه هيفا لا فسمع يو هذا سبحان <تصفيق> الله عليكم تو بلغ واضح شوفوا ما نشوفوا الايه ولا تنسى نصيبا منا منا ما قال فيه كمبو pige mbizi basi kwenye ile dunia la la تنسى نصيبا متوايا بانا tuliambia لا تنسى نصيبا ما لذا ايه كنا مين شي معنى مين ها بعض الدنيا التي تكفيك ايه مقصود الايه سيو كل اللي كيوليزه ايه بانا دنيا حفاطي توم كسوباي لا بانا وامبيه تنسى نصيبا فوتسهنا ساد لا مينا كنا من الدنيا واضح معنا من الدنيا شيء من الدنيا تقيم حياتك بس هذا هو المقصود واضح لذلك كما مقصود يا وكاي تصب مايشه من مساب ذلك كني ايه هو كيه له نقول قصصاته كني مزرعه ليش طلب العلم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا همن جينا نفاني ليه ند فهم مزوري وكفهم هذه الايه Tayib tuendelee Baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema sifa yake ya tatu nyingine ya hasabu annamalahu akhlada yeye hu yatuma akiaweka tukiarundika huhesabu akiweka huhesabu akiweka pae hayatumie mali kwenye ujuhul khair kwenye umurul khairiyah yeye nuku kisha Allah sema yeye huwaona kwamba ile mali yake akhlada eh? atamfanya abaki enayo milele ma haya illa ayyam maududa utaanguka sasa walioko nyuma atasharekea atasharekea wewe itakuwa hukutumia busara umepoteza afya yako umri wako wakti wako kuwatumania kuwatumia wengine walioko baada yako akija kama wewe mwenyewe la yako ikutengeza akhira yako ni mtu mwenye zaidi kuliko kuazia tu waraka wale walioazia hujui kotakufanyia hizo khairata takufanyia Allah wale sengine wengine Allah mwafikie akapata ng'a kijana kijana mwenye akili akamfanyia mashrua wale wazazi wake lakini wengine alokwenda sio yako kwa hivyo kama una akili na una busara yako istamila hazi taa tumia ile yako kwenye taa sabili في سبيل الدين وساونا كشوا كتابه امام الله سبحانه وتعالى ها يحسب ان ما له اخلد تنا انغاليا علماء تفسير واسمع استخدموا كلمه تشا اخلد في فعل ماض ايه وفي فعل ماض نسيتوا فعل ماضي تفيد التحقيق الفعل الماضي يفيد التحقيق يعني فعل هين شكا شكا Huyu bwana mifikia kiwango yeye ameamua kana kwamba haya mali yake atakana nayo mpaka tazikwa naye la matkhalliduk umro utakwenda كنت utakuwa unafikiria mambo kama haya sasa baadhi wa mfasiri wameleta rai hapo wasema mbona Allah sema yahsabu huyu bwana haya mali yake akae melele yuko mto anafikiria hivi saa hii kwenye huli mwimu kunao mtu mwenye mali mingi anayefikiria hivi kwamba haya mali atamfanyia akae melele atakufa aah tayleesh allah bas asema hivi sab kila mmoja hapa duniani hata kafir huwa ala yaqin إذ بعض المفسرين يقولون انسم لا يوجد احد يظن ان هذا يكون كل متى عليه عليه مال اجيوا تو يقين انك تفنادروا طمتو بينكوفا مينو يرى سيموت لكن معنى الله كسمى هذي المفسرين الكلام هنا لاستحكم ها قدارا وقضا شريعه o bana alikufikiria mali yake atakuwa kamilele sasa angaelee alikufikiria yani shere kama lugha ya shere nadharau kwa nini lihirsihi ala jami na kwa sababu yale kwa hamu yake tu ni hiyo بعض kana kwamba wewe umrako otomemaliza الكلام هنا للانكار يعني الخبر معناه الانكار خبر معناه الانكار يعني اسلوب يا كمkamea mwenye mali asidhania hivi asifikirie hivi yani ukituma mali usijao kafikirie kama mali itakuwa kama milele fanya mambo ya akhira kwa hivyo itakuwa maana nini ayahsab ayahsab anna inkar istifham inkari ayahsab anna malo akhla kana kwa maana yake ni hiyo injili ya Qur'an sawa kwa hivyo almuhim ikiwa ni ya inkar ikiwa ni ya tahakkum mwisho ni zote mbili ni hali mbaya zote mbili ni hali mbaya ambao kama mtu hapendi kufanywa tahakkum na hapendi kudharauliwa sio? wa kwa watu duniani hutuma mali mpaka akafikia kiwango akasahau kumweko matakufa basi nani kifa sijali kwa hiyo kuna baadhi fasiri يظن ان ماله اخلد موجود waweza kufatikana duniani kivipi kwa sababu asem li kathratu taalluqihi ile shaui huwa kubwa kwenye moyo mpaka utasahau mambo yaheri kabisa ah ka ye haoni asiki utakikujione halali ni haramu nini hiyo ukota kusanya na hii hufikia kiwango hiki kweli mtu mpaka kasahau kwamba ye molae allah subhanahu wa na mfano wakatoa huko mfano kwenye qur'ani allah subhanahu wa ta'ala kwenye qur'ani atuelezea sahibul bustan man zaki shukuru mola wako haya mambo hadari wangu na hani yangu wala si juu kama atakuna kiyama kama mimi si aiondena mambo nafsi qala ma adunnu an tabida ile mjona amejaa yani ile mali ما اظن ان تجيد هذه الا تكون شرابا مستني وما اظن الساعه قائمة اصلا شوف انا pengine kando ya hapo kabla ya kushuka na ile shahwa ya mali akumbuka yote ya kwa hiyo mtu kama huu mthalan ajui atakufa kwa sababu mwisho wa yeye zake wafa si kwamba hajui lakini kipindi cha iko kwenye hakiika yake Allah tuelezi watu fulani waliosahau kama eh wakaona watakamelele na mfano asemana ni suratul kaf au hivi ile moja tena kama nasehi lakini akataba maadha musa taqali na tena wala inrudito ila rabbi main asla ankara alba'th ampinga kabisa kwenda allah kitu gani kilipomfikisha kwamba anama la ukhlada kwa sababu gani jamaa waadada mpaka akafikia marhala hasipi tena hii ni mtu sana cha nafsi وسيف يفूंगा اه كل شكاي كل شكاي وهي موعظه حال طيب لذلك نتوافق جنيه واحد لحكم الحسن البصر يسمع منن مزوره بعد قسما هي حال يا امتى لو كانوشه قيامه ما بنند هذه ابدا ما بنساع قائمه اسمع الحسن قصي ايه ما رايت اسمع مزوره ما رايت يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه كالموت ها سبحان الله الرجل حسن رضوانه كان فقيها عجيب كنا فقيه اعجب قوس يا اخر انا فقيه يا ما رأيت يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه كالموت yaani huyu aliofanya shaka sasa kwamba atakufa eh ilikuwa je yakin kwanza nini yeye anayakin sina shaka nimo sima uti kitu kinayakin bila shaka lakini chafanana na shaka ambayo haina خلاص isiyenin eh au hi aya annama lahu akhlada kitu gani kilichomfanya yeye atakua khalidan na maliyaki هو الموت فصاوب ما قال له مالك الحسن اسما سجاونا يقين ambao kwamba haina shaka ndani yake inayofanana na shaka ambao haina yaqini ndani yake kama kufa yani maana kinyume ni ile الموت يقين لا شك فيه انه معنى لكن kwa wengine hadha alyaqin yushbihu ash كما هو بانه اليشك كما ما ظن الساعه قائم او ظن ان ما له اخلف فهو شك في يقين نالمفترض القاصف يشك في يقين وان الموت صفته يقين لا شك فلهو هو ام فنى الشك في اليقين بما ان موت يني يقين لا شك فيه فشك فيه ولهذا باي يهند معني حسن رحمه الله كلا لينبذن في الحطمه كلا لينبذن في الحطمه الله سبحانه وتعالى خطا امكم يت ناسema كلا وقومئ acomeka kwenye tabia hiyo kalimatu zajr kala ni kalimatu zajr komeka asipokomeka na kwenye hutama لا يمذن يعني لا يطرحن لا يطرحن لا يمذن يعني لا يطرحن نكلمه ان نبذ في اللغه الني. تدل على الطرح نبذ نكتبه كسكو ماكوغو طرح كتوپا كيتو كانغو انما انت شكا ورته توفله يعني دو معناها لا يمذن في الحطمه كوين موتو جهنم ambapo kama jina lake lingine lawaitwa hutuma na kwa nini Allah amechagua jina hili la hutuma hakusema layumbadhanu fi nnar au fi jahanna akachagua sifa ya alhutuma kwa sababu maana altahtheem maana yake nini altahtheem maana yake utaksir nikumunda mundaki yaani mpaka milimavake linapangwa ile jumla yapangwa vizuri kabisa walipokuwa hawa sifa zao ni kibru na sukhriya na ujbu bin-nafs eh na jam'ul mal Allah katume ajina la hutwa manene ndo yake ingia kwenye moyo hata tukasara hada al-kibr wa tukasara hada al-sukhriya ndo فاذا القي فيها حطمت وله موته وتونجا ونجا امواه ومفخاياه تونجا ونجا مفخاياه ورأسهنا كتا شكه وجسدهنا ميله ونجا ونجا كده لماذا لانه كان ويهمزهم نفسه el ujubi ianguke nayo kwenye moto ya jehanamu na imalizika. Tayib kisha Allah kafanya ta'zim na tafkhim eh wama adraka mal hutama kama ta'zim kukuza huo moto si mchezo. Ala mimi mtu na eh ma adrak nani alikupa habari wewe kuhusu hutaman علماء كما يسمع شيء ذل مظل ثلاث ايه نار الله او نار الله ذي المذلي يطشا يعني موت جهنم وتوصف صفه غالي لكن لما نسمع نار الله بعده حكون صفه وتوصف النار الى عظيم nasa allah la moto kwa moto wake simo kwa jiume narulla yule moyo moyo allah woyahisidhi hapana machia moto wake na si mambo yake yote makubwa subhana na hakuna mwenye nguvu zaidi yake سس انا كانبي موتو وangu huo ndo takwenda Allah eh idhalika 'alima sama'i la kalimata a'dham min fi ta'dhim an-nar eh نار الله kalima kubwa eh yakusudia ili kwa hivyo hi idafa hi moto kwa sababu Allah ne usifu ni lake moto wake ye Allah ambao kwamba bila shaka ni moto sasa moto huo ndio huo hutama ambao kwamba takonda kuchomea watu kama hawa mpaka moto wao ni moto aina fulani pana mchezo tabia hamz na lam hii ni tabia mbaya sana kisha akasema almuqada almuqada نار الله الموقده الموقده معناها ايه يعني النار التي تلتهب ولا يحمد ولا تخمد التي تلتهب ولا يحمد ولا هاوزيني نوقودها نوقود الناس والحجار الناس والحجار moto kama huu bila shaka ni moto, wako moto ukuamba, wa kuogopewa na ni moto ambao kwamba ukitajwa kwenye hizi nusus yataka mtu ashtuki ayenye kushtuka eh kama imani yako iko hai wallahi lazima utashtuka kwa sababu nalo allah si kama nalo albashar hii e, tunawasha sisi si chochote si chochote si, si, si, lakini moto ambao kwamba ameumba mwenyewe allah sana ta'ala akaudhifia kwake akoutegemeza kwake bila shaka ile moto ndani hapo makubwa na ni mazito sababu haya moyoni pia ni mkubwa kwa hivyo hakutarjui ndani ya moto patikana adhabu khafifu khafifu la hay ni vizito vizito na ni mambo makubwa makubwa ya tare wa5 naamuallahi almuqaddas akausifu tena moto allati ala alafida ala alafida moto kwamba unachoma mpaka unafika kwenye moyo تطلع يعني تنفض وتشومى امتى افيكا والمعنى انا معنى yake معنى هي ايه تطلع الافئده اي تحرق جميع الجسد تشومى مويل إلى الى الفؤاد امتى تفيك كوني حتى تحطم ما, ما فيه من الكبر امتى بيونيه موونه وعانوشه كله كبر كلي شو مالذي اللي لذلك اسمع محمد بن كعب القرضي واحد كتك كبار المفسرين واضح هو ني mwanafunzi mkubwa wa Abu رضي الله عنه محمد بن كعب القرضي يسمع تأكل كل شيء من جسده هو moto akitiwandani uwana mwenye sifa hizi utamla mwili wake kila kiki hatta idha mpaka ile moto ikifika sehemu ya moyo sasa choma mwili umeenda mpaka kwenye moyo khuli ku khalqan jadidan aa tamaa kwamba urudi mwili ukawa tena mzima arudishwe tena jadid faraja taakuluhu warudi tena wanza kula ukifika moyoni moyo hauli kwa sababu hata kani kufa ile moto kufa lazima hai Sasa ile moto shamrisha ule kila kitu moyo moyo ukifika kwenye moyo Allah urudisha tena mwili ukala tena ukifika moyoni hili hii ndio maisha abadadah wala yadi sallallahu alaihi wasallam atawala asini mambo maziki bila shaka na ni mambo kama mtu basi maana haya maneno ya Allah ni maneno ya Allah na ni na lazima tuambiane ukweli jamaa hapoda ni kuwa mambo yaliyo kwa si mambo ya mtu kupuza wala kufikiria ati mambo sahali sahali ah ka ufanye kila mtu na nafsi yake na yaweza huyawezi alhamdulillah allah anakujali uko hai mpaka dakika hii fi ma kama ule bwana mmoja kwenye maasi alikana maisha karibu 60 sana akakutana na al-Fudayl ibn Iyadh sasa mimi tena nimekaa kwenye uchafu hapa utanipa nasiha gani ninufaisha akamwambia mambo ule akamwambia mambo ule yote mpaka utahisabiwa yote na najua sasa umefika aka ina mishafifa akamambia quale ni muhasib akamambia sasa mikufanya shafaya malhal basi nipasulisho nipe nasiha ngai nifanye nini pole pobakia laka ma mada humrul bakia kama siku moja ilobakia tubia wafanya wema hisinis yale lolopita yote allah takusamee فذهب الرجل يكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر". حتى تاورى اكشanga kumbe mwenyezi Mungu ni mweba fereke athiki miaka 60 yeye aishi kumbe كما kusamehe na yale yaliyopita angalia eh lahi natija lakini ya ilm si jahal kama si ilm wala hange na faiki na nasiha yake wamih tayib allati tat'al alafida innaha alayhim مقصدا يعني مغلق مقصدا مغلقه ومطبق عليه وتفنجيوا هناك ndani ها تتطوك ايه ndani ya moto wala hatotoka ان عليهم مقصدا يعني مغلقه مسبق عليهم وتقوم لهو ndani huko fi في اماد ممدده watafungwa kwenye vipia اماد جمع amud يعني سارية. ndani ya moto kuna vipia vipia yani hizi sawari zitakuwa pila kwenye moto alafu atakuwa kifungwa pale utafungwa nyororo na zile vipia wachomekiane wewe toka tutoka ndio fungwa na umefungwa na malaika aliyadhibi utakwenda wapi idhalika asema abdullah bin zayd bin aslam rahimahullah ay fi umad yani kwenye zile vipia min hadid vipia vya machuma eh asema maghluqin fiha wamifungwa kwenye zozipia zile salasil wa tilka al umud nazila zipia min nar yani kwanza zimeshika moto yani kile kipia tu ile harara yake moto kukunguza kisha na moto kile kipia kimekuwa asema baada hapo si umefungwa na nyororo kama معهم السلاسل في الايدي وفي الرجل ومقومiwa pale pa pa miguna mikoa na kipia nchuma مغلق ومطبق لا يخرجون صلى الله عليه السلام والعافيه kwa hiyo ndio baadhi ya maujiza yaliyo kwa kwenye hii sura alhumaza kushtusha kuzundusha nafsi au nyoyo ambazo kwamba zimeghafiliki lazima tuwe wenye kuzunduka na kutoka kwenye ghafla kama hii tukomea hapa na tasidi hadha alqadar inshaallah